النمس الاخير. كنا قد انتهينا في المرة السابقة في الكلام عن الاستعاذة. في الكلام عن الاستعاذة والبسملة. واوجه الابتداء بهما مع اول الصورة. واوجه ما بين الصورتين. وتكلمنا عن احكام النون السكينة والتنوين في مقدمه سريعة. وعن الفرق بين النون الساكنة والتنون. واليوم ان شاء نبدأ في احكام النون نون الساكنة والتنون. اول هذه الاحكام قال الحكم الاول الاظهار الحلقي. حلقي نسبة للايه? للحلق. باسكال الله. مش الحلقي. حلقي نسكن الله. تعريفه تعريف الاظهار, الإظهار لغة البيان والاضاحة. واصطلاحا. إخراج الحرف المظهري من مخرجه من غير غنة كامل. إخراج الحرف المظهر. طبعا لما يختص النون الساكنة أو التنوين، لأن ال ليس خاصا بالنون الساكنة أو التنوين. ففي اظهار في الميم الساكنة واظهر في ال في اللام الساكنة أيضا. فقال الحرف المظهر يعوم جميع الحروف الساكنة التي تظهر كحكم لها. من مخرجه من غير غنة كاملة ده بيان أن الإظهار يكون في غنة وبيان أيضا أن الغنة صفة لازمة للنون فمتى هوجدت النون هوجدت الغنة ولكن تظهر الغنة بصورة أكبر في النون المضغمة والنون المخفى وعند الإقلاب كذلك لكن لا تظهر الغنة عند الإقلاب لأنها تتحول إلامية ولكن الغنة موجودة في الاضهر وكذلك في النون المتحركة ولكن تكون أقل درجات الغنة لذلك هو يقول من غير غنة كاملة يعني إن الاضهر النون فيه تتصل بالغنة ولكن ليست غنة كاملة وإنما هي أقل درجات الغنة. <تصفيق> والمراد بالحرف المظهر أنون الساكنة والتنوين. بهو المراد بالحرف المظهر في في هذا الباب النون الساكنة والتنوين الواقعتين قبل أحرف الإظهار. حروفه حروف الإظهار حروف الإظهار الحلقي ستة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قد جمع العلامة الجمزوري، حماو الله، لواء الشيخ سليمان الجمزوري، حماو الله، صاحب مدن تحفة الأطفال. قال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء همز فهاء ثم عين حاء مهملة ثم غين خاء فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة سواء في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين لأن التنوين لا يأتي إلا في, إيه؟ إلا في أخر الكلمة وجب الإظهار ويسمى إظهارا حلقيا يسمى إظهارا حلقيا وجه تسميته إظهاراً حلقيا، أما تسميته إظهاراً فلظهور النون الساكينة والتنوين عند ملاقات أحد هذه الحروف الستة وأما تسميته حلقياً فلأن, حروف فلأن حروفه الستة تخرج من الحلق إبّا سمي إظهاراً حلقياً لأن الحروف حروف الإظهار الستة ليلهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء تخرج من الحلق وسمي إظهار حلقي ولم يترك تسمية إظهار فقط لأن هناك أنواع من الأظهار الأخرى فلتمييز كل نوع يميز بب باسم معين فهذا يميز بأنه إظهار حلقي نموذج من الأمثلة حرف إظهار الهمزة مثاله مع النون من كلمة وينأونه وده المثال الوحيد في القرآن لاجتماع الهمزة مع النون الساكنة في كلمة واحدة ينأون لا يوجد مثال آخر يعني في في القرآن لنون ساكنة بعدها همزة في كلمة واحدة ومثال معنون من كلمتين من أعطى ومثال مع التنوين كتاب أنزلناه الهاء وهم ينهون ومثال معنون من كلمتين من هنجرى ومثال مع التنوين جرف هار والعين الأنعام من علق واسع عليم والحاء ينحتون من حاد الله عزيز حكيم والغين فسينغضون كذلك ده المثال الوحيد لنون الساكنة التي بعدها غين في كلمة واحدة من غسلين قولا غيرا والخاء والمنخنقة كذلك هذا هو المثال الوحيد لل للخاء في القرآن مع نون الساكنة في كلمة واحدة يعني الهمزة والعي والغين والخاء لم يأتي في القرآن إلا مثال واحد لاجتماعهما مع الاجتماعها معنون السكينة في كلمة واحدة. من خشية لطيف خبير سببه سبب الظهور يعني سألت سبب الظهور وسبب الاضم وهذا يعني هو نوع من أنواع توجيه العلم لإيجاد بإيجاد سبب معين لكل حكم فيه يعني علماء أي فن فنون يحاولوا ان يجدوا توجيها لأحكام هذا الفن يعني ما بيسيبوش الأمر كده لابد انه يذكر سبب للمسألة دي يعني مثلا في اللغة العربية في النحو مثلا يقولك الفاعل مرفوع ليه يقولك عشان كذا المبتدا مرفوع عشان كذا المفعول منصوب عشان كذا يعني نوع من ايه من ايجاد صيغة او صفة متكاملة للعلم فعلماء التجويد يذكرون أسباب كل حكم في أحكام التجويد وإن كان ممكن أن يخرج بعض الأحكام عن هذه القاعدة العامة التي توضع لأن الأصل كما ذكرنا في المرة السابقة أن الأصل في القرآن وفي القراءات في أي حكم من أحكام التجويد هو هو السماء تمام فقد يعلل بعض الأحكام التجويد لحكم ما في التجويد بعلة معينة وتنسحب على كثير من الأحكام ولكن يخرج عنها بعض الأحكام فيقول سبب الإظهار سبب اظهار النون الساكنه والتنون عند ملاقات أحد هذه الاحرف الستة بعد المخرجين بسبب هو البعد بعد المخرجين لأن النون والتنون يخرجان من طرف اللسان والحرف الستة تخرج من حلق اللسان أبعد المخارج عن بعضها مخارج الحروف المظهرة اللي هو الحلق عن طرف لساق لأن طبعا مخرج الجوف اللي بيخرج منه حروف المد ليس لو عمل في هذه المسألة لأن حروف المد لا تأتي بعد النون لإيه الساكن لأن ما ينفعش حرف مد يجي بعد حرف ساكن لأنه هيجتمع حرفين ساكنين وده ما ينفعش لأنه لا يجتمع في اللغة العربية حرفان ساكنان متوالية تمام؟ هيبقى اه هو أبعد حاجة بعد الحلق وانت عندك المخارج كده بالترتيب الجوف بعدين الحلق بعدين تخش على اللسان ثم الشفتين واخر حاجة الخيشوم في أبعد مخرج عن مخرج النون الساكنه هو مخرج الحلق لان الجوف مش معتبر في النون الساكنه لانه لا ياتي بعد نون الساكنه حرف من حروف المد أبعد مخرج عن عن مخرج النون هو مخرج الحلق اللي يخرج منه حروف الاظهار السته لانه مخرج النون من طرف اللسان طرف لسان ده اول مخرج خالص من من من جهة البعد عن عن حلق يعني فهي ابعد مخرج عن مخرج النون الساكنة هو الحلق تمام فكلما بعد المخرج عن مخرج النون الساكنة كلما زاد الازوال كلما اقترب كلما كان حكم اذعام تمام والحروف السته تخرج من الحلق وليس بينهما تقارب او تجانس, أو تجانس وليس بينهما تقارب أو تجانس يستوجب الادغام سببه من ثلاثة. إما وإما التجانس وإما تمام يعني حرفين زي بعض تجانس يعني حرفين مخرجهم واحد ولكن مش حرف مش حرف واحد يعني زي مثلا التاء مخرجهم واحد لكن دي تاء ودي ودي طاء زي ما حياتي ان شاء الله في بعد بعد المخرج کہنا التقارب اما تقارب في المخرج او تقارب في الصفة او تقارب في المخرج والصفةę مع تمام تقارب في المخرج يعني هما بيخرجوا من عضو واحد والعضو واحد ليس بينهم مخرج زي مثلا ايه لا زي طرف اللسان مثلا من وسط اللسان ده تقارب تمام العضو واحد اللي هو اللسان ما فيش مخرج بينهم لأن طرف اللسان كده وبعده وسط اللسان على طول. فما فيش مخرج بينه. لكن طرف اللسان واقصى اللسان مش متقاربي. تمام? لان فيه بينهم وسط الايه? وسط اللسان. تمام? فاما التماثل واما التجانس واما الايه? التقارب. كويس? فالنون السكنة وكذلك التنوين طبعا ليس بينهما وبين حروف الاظهار لا تماثل ولا تجانس ولا تقارب. تمام? فلذلك لم يضغم. و إيه الإخفاء أيضا يكون سبب قرب المخرج مخرج الحرف المخرج النون السكينة وهذا ليس موجودا في في الحلق لأن زي ما قلنا إن أبعد مخرج عن مخرج النون السكينة هو مخرج لي مخرج الحلق. طيب حقيقة الازهار حقيقة الاظهار حقيقة الاظهار أن تنطق بنون السكينة والتنون نطقا واضحا من غير غنة كاملة غنة وغير غنة, غنة كاملة هي الغنة موجودة ولكن لا تظهر بصورة واضحة في ليه؟ الإظهار ثم تنطق بحرف الإظهار من غير فصل ولا سكت بينهم يبقى مفيش اي حاجة تفصل بين النون الساكنه ولا والحرف المظهر تمام لا غن ولا غير غن. كويس يبقى زي ما احنا نطقنا ليه حروف الإظهار مراتبه مراتب الإظهار ثلاثة مراتب الإظهار ديت ضابطها بعد وقرب مخرج الحرف من, النو... من مخرج النون الساكنة لان مخرج الحلق ليس مخرج واحد الحلق يحوي على ثلاث يحتوي على ثلاثة مخارج تمام هذه الثلاثة ليست بـ بـ بمرتبة واحدة بالنسبة لمخرج النون الساكنه فأبعد هذه المخارج عن النون عن مخرج النون الساكنه ومخرج الهمزة والهاء اللي هو اللي هو ايه اقصى الحلق اقصى الحلق ياخذ منه الهمزة والهاء الضابط بعد المخرج عن مخرج النون الساكنه او قربه فكلما اقترب مخرج الحرف مخرج الحرف اللي هو حرف الاظهار يعني من مخرج النون كلما قلت درجة الاظهار وكلما ابتعد المخرج كلما زادت درجة الايه الاظهار بمعنى لا لا في في الحلق في الغالب مش هتبين اوي بالنسبة للاظهار في, في الاظهار بالذات مش هتبين اوي ممكن تظهر يعني بصورة مش قوية اوي في الاخفاء يعني يظهر نوع تفريق. لكن في الـ في الـ في الاظهار لا مش هيظهر فريق واضح يعني. <تصفيق> لا مش بالضرورة. يعني في الاخفاء لما هيجي ان شاء الله الاخفاء نجد ان القف والكاف اقل درجات الاخفاء. يعني قريبة من الاظهار. فبتحتاج نوع يعني ايه نوع عدد نوع ضعف في الاخفاء بتاعها. ف طبعاً الحلق 3 من مخارج أقصى الحلق اللي هو بعد الصدر على طول ده بيخرج منه الهمزة والهاء وبعدين وسط الحلق، العين والحاء وبعدين أدنى الحلق اللي هو بيخرج منه الغين والخاء كويس فأبعد حاجة عن ال... عن النون ايه الهمزة والهاء فدي أعلى مراتب الإضاءة تمام واللي بعدها وسط الحلق اللي هو العين والحاء فدي headshot مرتبة وسط كويس أقل مراتب الإضاءة rih t عند الغين والخاء. لذلك ممكن الغين والخاء زي ما هو في قرية الامام ابو جعفر في إخفاء, إخفاء الغين والخاء في قرية ابو جعفر. تمام? فيخفي الغين والخاء. تمام? لأن هي تعتبر قريبة بعض الشيء من مخرج النون الساكن والتنوين. لكن الهمزة والهاء دي اعلى مرتب الاظهار وبعدين العين والخاء دي او الوسطى والغين والخاء دي اقل مرتب ايه? اقل مرتب الاظهار. ومرات الإظهار ثلاثة وأن الضابط بتاعها وعلى أي أساس بنيت مرات الإظهار قال عليا عند الهمزة والهاء همزتي والهاء وغسطة عند العين والحاء ودنيا عند الغين والخاء يقول الشيخ سليمان الجمزوري في متن التحفة رحمه الله لأنني إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذت بييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء الحكم الثاني الاضغام وتعريفه الاضغام لغة ادخال الشيء في الشيء تقول اضغمت اللجام في فم الفرس أي ادخلته فيه واصطلاح ادخال حرف سا حرف ساكي في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا ده التعريف على العموم لأن الاضغام برضو مش مختص بالنون الساكنة والتنون بس الاضغام ده لو أبواب كتيرة غير غير باب النون الساكنة والتنوين لذلك برضو لم يختص بالإيه بالنون الساكنة والتنوين هنا قال إدخاله حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيراني حرفا واحدا مشددا ده, ده التعريف ده على الأغلب لأنه مش أي إدغام لازم يبقى الحرف مشدد زي ما حيأتي إن شاء الله عشان كده كان تعريف بالجزري اللي هو ذكر الشيخ هنا وقد عرف ابن الجزري بقوله أن نطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا ده تعريف أتمه وأصوب. لانه نطق بالحرفين كانهم حرف واحد اللي هو الحرف التاني لان في مدغم وفي مدغم فيه المدغم اللي هو الاولاني والمدغم فيه اللي هو الثاني يعني مثلا النون الساكنه مع الميم ده يتغغم صح مين المدغم ومين المدغم فيه بالظبط كده يبقى المدغم هو النون والمدغم فيه اللي هو الايه الميم انا لما بنطق الحرفين مع بعض بالاضغام بنطقهم زي ايه زي النون وزي الميم زي الميم ده معنى النطق بالحرفين حرفا كالثاني اللي هو المضغم فيه يعني مجددا تمام طيب حروفه حروفه الاضغام ستة مجموعه في كلمة يرملون يرملون بضم الميم اشوف فتحها يرملون رملاء يرملوا اي اسرع في المشي ده ضبط من لسان العرب والنهاية في غريب الحديث لابن الاثير رحمه الله يعني تضبط المين بالضم رمى لا يرمله. نعم فمش ليه ايه انت بتوصل آه. للكلمه وما بتعرفش ت انت هات ال هات ال... الجذر بتاع الكلمة. يعني هات الثلاث منها هو الصدق مو بيجيب لك كل ال... كل استعمالات العرب للكلمة دي يعني كل العرب كانوا بيقولوا الكلمة دي بيستعملوها في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مع ان ابن منظور ما كانش عربي اصلا سبحان الله وكان مكفف امم كان اه جمال ابن منظور رحمة الله عليه يعني ذلك لسان العرب ده من, من أقوى وأكبر القوميس العربية في اللغة العربية طيب يبقى كلمة يرملون وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. تمام أقسامه ينقسم الإضغام إلى قسمين إضغام بغنى وإضغام بغير غنى أما الإضغام بغنى فله أربعة أحرف مجموعه فله أربعة أحرف مجموعه في كلمة ينمو الياء والنون والميم والوو فإذا وقع حرف منها من الحروف الأربعة دي بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون في آخر الكلمة الأولى وحرف الاضغام في أول الكلمة التالية يعني لابد الاضغام بمنه من كلمتين هنفعش في كلمة واحدة أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين التنوين طبعا بالشرط مش, مش هنحط له الشرط ده لأن التنوين ما ينفعش غير من كلمتين أصلا أو بعد نون ملحقة بالتنوين وده في موضع واحد بس في القرآن اللي هي قول الله تعالى ولا يكون من الصغرين ده هتضغم بلنه تمام وجب الإضغام مع الغنة إلا في موضعين وهما ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم ده طبعا عند الوصل يبقى إذا قرأت طبعا ده من إيه من طريق الشاطبية يعني قد يأتي لحافظ الاضغام بس من طريقة طيبة فاحنا متفقين اللي احنا ماشينا عليه طريق الشاطبي فالحافظ الاظهار في كلمة ياسين والقرآن الحكيم تبقى ياسين والقرآن الحكيم وكذلك في نون نون والقلم وما يسطون تمام فده موضعين مع ان النون الساكنة في كلمة وحرف الاضغام في الكلمة الاخرى مع ذلك ايه يجب الاظهار وده كمان في موضع ثالث موضع ثالث لم يذكره الشيخ اللي هو موضع صورة القيامة وقيل من راق فدا لا لا ادغام فيها للايه للساكت والساكت يعني ايه يذهب الادغام تمام طيب يبقى الموضعين دول مع ان النون في كلمة والحرف يتغنم في كلمة أخرى ولكن يجب الاظهار للايه للروايه يبقى في عندي اظهار حلقي فيه اظهر ايه? اظهر رواية. تمام كده? اظهر الرواية اللي هو ايه? اللي هو لا موضعي. ده الثالث ده اظهر عشان السكت. مش عشان الرواية. ياسين. ياسين والقرنان الحكيم ونون والقلم ومسلون. ده اظهر الرواية. مع ان الحق الكلمة الاضغام ولكن اظهرت لان الرواية وردت بان حفظ رحمه الله يظهر النون في, هذي في هذين الموضعين. اللي هي النون النون التوكيد المخفف. ليكونا ده المفروض ان هي نون. اه ترسم في اللغة العربية نون. لكن رسمت في المصحف تنوي. ماشي? ايه? اللي هي ياسين والقرآن الحكيم والنون والقلم ومسترون? لان الاصل ان هي تضغى. ياسين والقرآن الحكيم. نون سكنة بعدها وايو. لكن احنا اظهرناها ليه? لأن الرواية جت كده رواية حفص من طريق الشاطبية أن هي بإظهار النون في كلمة ياسين وإظهار النون في كلمة نون ماشي؟ طيب فالحكم فيهما الإظهار على خلاف القاعدة مراعاة للرواية عن حفص فالنون فيهما ملحقة بالإظهار المطلق الآتي ذكره اللي هو الإظهار المطلق طيب قال الإظهار المطلق بقى؟ أما إذا وقع حرف الإضغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار ويسمى إظهاراً مطلقاً لعدم تقييده بحلقي أو شفوي أو قمري حلقي اللي هو إظهار إيه؟ إنه الساكنة مع أحرف الإظهار الست والشفوي اللي هو إظهار الميم الساكنة والقمري اللي هو إظهار إيه؟ اللي هو مع حروف الاربعتشر اللي هي بنسميه اللام الخمري فسميناه إظهار مطلق لأنه إحنا مش لقينه تقييد معين تمام فقلنا يظهر ايه مطلق ولا يكون الا عند الياء والواو تمام ليه لا يكون الا عند الواو... الياء والواو لان مفيش في القران لم يأتي في القران كلمه فيها حرف ادغام بعد النون الساكنه في كلمه واحده الا الياء والواو بس بقيه الحروف ما في القران بعد النون الساكنه في كلمه واحد تمام وجاءت في اربع مواضع الدنيا وبنيان وصنوان وقنوان طبعا قنوان لم تاتي في القران الا مره واحده صنوان دانية وصنوان جت مرتين في موضع واحد. لو صنوان صنوان وغير صنوان. تمام؟ جت في موضع واحد يعني. الاثنين في موضع واحد. وكلمة بنيان جت في القرآن ست مرات. ليه في التوبة لا يزال بنيانهم الذي بنوا وفي النحل إيه؟ وفي النحل فات الله بنيانهم وفي في التوبة برضه. اتنين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا يبقى دي ايه? كمان وفي اللي هي بتاعه الكهف قالوا ابنه عليه عليهم بنيانا. وفي ايه? وفي بتاعه الصف بنيان المنصوص دي اخر ايه? اخر موضع. تمام? كلمه الدنيا ورد في القران كم مره مية وخمستاشر. وقالوا الموضع بتاعتهم كده احمد. يبدأ <تصفيق> اسمه يظهر ايه يظهر مطلق دول الاربع كلمات اللي وردوا في, اللي في القرآن في نون ساكنة بعدها حرف من حروف الاضغم وسبب ظهور ال... سبب, سبب ظهور النون عنده ما لألا تلتبس بالمضاعف مضاعف يعني اللي فيه حرفين وربعض م... مضغمين في بعض هو حرف مشدد يعني مثلا كلمة الدنيا لو اضغمت النون في اليابة ايه الدوية فبقيت ياء مشددة تمام؟ فالتبست بكلمة اخرى في حرف الياء مضاعفا تمام؟ مش, مش اصله ادغام نون سكن في ياء لا ده هو اصلا كده موضوع بالياء تمام؟ وكان بنيان بيان هو اصلا حرف مشدد مش ناتج عن ادغام يعني اه زي حجة مثلا الجيم حرف اسمه حرف مضاعف لان هي جيمين وكلمة سوان صنوان يعني حتوضغم هتبقى صوان وقنوان حتبقى قوات. الكلمات دي انا حاولت ادور على معنى لها بالتضعيف ده ما لقيتش. يعني كلمة دوية ديت ما لقيتش كلمة خالص في اللغة العربية اسمها دوية. لقيت بس صوان ممكن تيجي بس بضم الصاد صوان اللي هو الفارغ. بمعنى فارغ. فاضي يعني. لكن بقيت الكلمات التلاتة التنين وبيان و وقو وقوان ديات ما لقيت لهاش معنى في اللغة العربية ربما يكون لها معنى لكن أنا ما ما البحث يعني ما جابش معنى لهم وكذلك المحافظة على وضوح المعنى وضوح المعنى اذ لو ضغمت لصارة خفية طبعا الكلمة كده بني يعني بنية الكلمة حتتفسد لو اضغمنا النون في الايه في الياء تمام او في اللواء زي ما قلنا ان الاصل ايه? السماء. ان ايه وردت الرواية كده بخلاص. لان ممكن تأتي الكلمة ممكن يعني ايه? تلتبس بمعنى اخر تمام? ومع ذلك وردت الرواية بكده خلاص? زي اضغام الثقف الثقف مثلا من كلمة لبستو. قال كم قال لبستو يوم انا وبعض ايوم. في بعض القراء يضغم الايه? تقف الثقف. قال كم لابدت؟ قال لابدت يومنا وبعض يوم هي هي نفسها هو لكن ورد السماع ان هي تضعب بخلاص تضعب تمام؟ فده المعنى اللي احنا قدمناه في الاول خالص ان الاصل في الايه؟ في الكلام السماع وكان دي تعليلات من اهل العلم لبيان الاحكام يعني. تمام؟ لانه هيجي دلوقتي في ياسين ونون والقلم ومسطن هايقول لك اظهرت عشان كذا وكذا وكذا وكذا ده ما هي جد لحفظ نفسه اللي هو أظهرها من طريق الشاطبية في طريق طيبة الناش وكان لولي اضغام فيه فالمسألة كلها أصلاها لإيه السمعين. وأما في ياسين ونون فسبب الاظهر فيهما مراعاة للانفصال الحكمي لأن النون فيهما وإن اتصلت بما بعدها لفظا في حالة الوصل فهي منفصلة حكما وذلك لأن كل من ياسين ونون اسم للصورة التي بدأت بها والنون فيهما حرف, حرف هجاء لا حرف مبنى يعني حرف جهاء هجاء يعني هي اصلا كلمة اسمها ايه الحرف اسم سي فالنون هنا حرف هجاء مش حرف مبنى طب نون النون برضو حرف هجاء مش حرف مبنى تمام النون اللي هي الاخرانية اللي هي بعد الواو يعني ايه اللي هي السكنة حرف هجاء مش حرف مبنى فقاله خلاص نظهر تمام وما كان كذلك فحقه الفصل عما بعده فيظهر في الوصل كظهوره في الوقف وأما طاسيم ميم ديت الكلمة الوحيدة اللي جاءت في القرآن و... مش خسالك منطوق لا مكتوب بيقول ان هي حرف هجاء مش مش حرف في كلمة مش زي مثلا ايه من قال من قال النون هنا حرف ايه حرف مبنى مش حرف هجاء بس فهو يقصد يعني ان دي حرف هجاء فحقها مش الاطغامي اما طاسم طاسم م ديت الموضع الوحيد اللي ايه اللي جاء فيه حرف من حروف الاضغام بعد النون الساكنة وادغمت مع انه في كلمه ايه في كلمه واحده احنا قلنا ان الاصل ان الـ الـ اذا جاء حرف الادغام بعد النون الساكنة في كلمه واحدة حكمه ايه وجوب الاظهار لا ديت حكمه وجوب الادغام برده مع ان هم في كلمه واحده فتنطق ايه طاسم في إضغام النون الساكنة في الميم، ماشي ايه اه دي حلقة خاصة خلافا للإيه للقاعدة اللي احنا قلنا أن لابد الإضغام من كلمتين فدي يتمعنا كلمة واحدة وإضغام اضبار ومطاصيم ميم أول الشعراء والقصص فرواية حفص فيهما إضغام النون في الميم، وكان حقها الإظهار لجتماع النون والميم في كلمة واحدة فقد قال بعض العلماء وجو الإضغام في طاء سيمم هو مراعاة للاتصال هو مراعاة لل... أو مراعاة للاتصال اللفظي ليتأتى معه التخفيف بالإضغام ولعدم صحة الوقف عليها لأنها جزء كلمة والوقف لا يكون إلا على تمام الكلمة يعني أصد الفرق بين يسين ونون أن أنت ممكن ان توقف على أي على النون في يسين وعلى النون في إيه؟ في نون ولكن ما تعرفش توقف على النون في إيه؟ في سين لأن هي جزء كلمة والوقف اللي يكون إلا على إيه إلا نهاية الكلمة والوقف في جزء الكلمة بيسموه ايه؟ قلنا المرة اللي فاتت ان هو يبى ايه؟ الوقف في في جزء الكلمة قطعة إيه قطعة رأفت إيه في جزء الكلمة قلنا يبى يسموه سكت ماشي ماشي قلنا دا يصلح ان يكون في في وسط الكلمة او في جزء الكلمة لكن الوقف لا يكون الا في ايه? في اخر الكلمة. <تصفيق> جزء الكلمة الغير حفص. يعني حفص ما عنده سكت غير في اخر الكلمه زي مثلا الارض. في سكت اللي خلف عليها. مثلا ايه? الارض. ماشي? في ايه? أيوة روايه رواية خلف عن حمزة السكت. اللي. <تصفيق> لا مش مساله كده مسألة الوق على الساكن قبل الهمز اي همزه يجي قبلها حرف ساكن يسكت عليه مش عندنا لا مش عندنا ده عند خلف تمام فهو يعني ايه يعني جاب في الاخر الايه اللي يلخص اللي الموضوع كله قال والعبرة في ذلك كله بالرواية فده اللي احنا عايزينه ملاف تمام طبعا طواصين ميم دي مضغمة لكل القراء معادة ايه معادة حمزة وابو جعفر حمزة بيقولها بالازهار فده برضو حييجي على على الكلام اللي هو قاله طواصين ميم تمام وابو جعفر بيقرأ بالسكت على الحروف المقطعة طبعا السكت يمنع الايه يمنع الضمه والطاء سين ميم تمام فده يقطع الايه يقطع الضمه نموذج من امثله الادغام بغنه كنا <تصفيق> عندي السكت على الحروف يعني حروف المقطعه ده ابو جعفر حمزة حمزه وابو جعفر طيب حرف يتغمل ياء عايز يا ابراهيم ماشي <تصفيق> اه احنا مش لسه قايلين ان الاضغام لا يكون الا من كلمتين بس بس مين قال ان ركز ركز احنا قلنا الاظهار المطلق ده ايه ايه الاظهار المطلق ده ان النون الساكنه يجي بعدها حرف من حروف في, في كلمه واحده يبقى حكمه ايه وجوب الاظهار بس فهو بيقول ان هما جم في كلمه واحده بكن كان حقها ايه الاظهار ماشي? طيب الياء مثاله مع النون ما يطع الله ومثاله مع التنوين وجوه يوم اذين. تمام? طبعا التنوين هتعتبر نون ساكنه فوجوه هندية هتبقى ايه? هتبقى هات هت من ضل كده. كلمة وجوهن هتبقى بتتنطق ازاي? هي بتتكتب كده. تمام? عايزين بقى احنا ايه? النطق بتاعها هيبقى ازاي? كده. تمام? ودي ايه? هاق مضموم. ودي نونسك. كده وجوهن يوم ايزا. كل انت هتعمله ايه? هتجيب الياق ديت وتقلبها الايه? النون دي قصد هتقلبها الياق. بايت كده وجوهن. بايت وجوه ودي برضه لسه ايه? مضموم. طيب احنا بنعمل كده ليه؟ لان في بعض الناس لما يجي انطر الاضغام بالصورة دي يوم جاي كسر الهاء. يقول وجوه هي يوم اذا. لأ. هي الهاء لازالت مضمومة زي ما هي بالزبط. وجوه هو هو وجوه هي يوم اذا. تمام? عشان ايه? لان كتير جدا من اللي بيقرأ. لا سيما طبعا المبتدئ في القراءة يعني. لما بيجي على اضغام زي دي. بيعمل ايه? يوم جاي كسر الهاء. تبقى وجوه هي يوم اذا. فغير التشكيل اصلا. فده خطأ. فهو الحرف الاخير في الكلمة اللي هو عليه التنوين بيبقى تشكيله زي تشكيل التنوين. ده كان تنوين بلايه بتضمى. يبقى, يبقى الحرف الاخير ايه? مضموم زي ما هو. ما يسيه? طبعا المسالة مع النون هتبقى مش محتاجة لان احنا نقلب بحاجة. هتبقى ايه? لان هي نون اصلا. هتبقى ايه? المسالة مع النون لن ندخولها ابدا. ومثاله مع التنون امشا جن نبيتاليه. تمام? فإبقى ده في غنة وده في غنة. كذلك مع الميم. انت عايز يا ابراهيم. <تصفيق> لا ما تتكلمش تاني ابراهيم. مشانو اتكلمت تانية هطلعك بره. مثاله مع الميم. دي هتبقى ايه? ميم ماء. هتبقى الميم مشددة. قلبنا النون الساكنة لميم. واضغمنا الميم في الميم فبقت ميم ايه? مشددة. ميم ماء. تمام? مثاله مع التنوين يتلو صوح وفم صوح وفم وطهر. خلاص ما عادش نون بيت ميم. ما عادش تنوين بقى ميم. مثاله مع الواو مي وموال ووالدي وما ولد. بس يعني ايه? لابد من اخذ الاعتبار في الواو بالذات. عشان برضه ده خطأ بيحصل كتير. ان بعض الناس ينطق الواو المضامة من من طرق من الشفتين تمام? وما يجيبش الغنة. يعني مثلا كلمة موال. مفروض تبقى فيها غنة تبقى موال. كويس? هو ممكن يعمل ازاي? موال. موجيش غنة. تمام? هي جابة الواو من ايه? من الشفتين هو ده تمام? يبقى لابد مع الواو من ايه? من وجود الغنة وما تجيش الواو من من الشفتين بس. لابد ايه? من اخراج الغنة مع, ال مع الواو. وده طبع مع التنوين برضو يعني. وبعض الناس بيعكس بقى. الواو العادية يخلي فيها غن. ماشي? فيبقى كل حاجة ايه? بقدرها. الواو المضغمة سواء مع النون السكنة او مع التنوين لابد فيها من الغنة. تمام? والواو اللي هي العادية المتحركة او الواو المد لا يكون فيها ايه? لا يكون فيها غن. بيخفي ايه? لا مش بيخفيها. ما بيجيبش غنة. ما احنا قلنا لان هي بالغنة هتبقى ايه? موال. تمام? التانية موال. الت... ما خطفتش حاجة. في التانية انا ما جبتش غنة. في التانية ما فيش غنة. التانية انا جبت الواو من الشفتين بس. ما فيش غنة. الاولانية فيها غنة. وده الصح. هنيبقى فيها غنة. <تصفيق> وأما الإضغام بغير غنى فلو حرفان وهما اللام والراء فإذا وقع حرف منهما بعد نون الساكنة من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا كذلك واجب الإضغام بغير غنى إلا في نون من راق وده مثال مستثنى من الـ من الـ الإضغام عشان السكت معنا ما احنا بنقصرش المنفصل احنا من طريق لا يوجد قصر لا مفصل لا مد المفصل اللي من طريق لا يوجد لا اللي ما بيقصرش يوجد يسقط. لا بيقصر مفصل له يوجد على حسب الطريق. ممكن. وقيل مراق. مفصل لا مش اللي بيقر مد المنفصل مش لازم اللي من طريق الشاطبيه لازم يسكت لان في من طريق الطيبه برضو مد المنفصل لحفص من طريق الشاطبيه يجب السكت الا في نون من راق لما فيها من وجوب السكت المانع من الادغام ووجه حذف الغنى في هذا القسم المبالغة في التخفيف لما في بقائها من الثقل. نموذج من امثلة الاضغام بغير الغنى. حرف الاضغام اللام. مثاله مع النون. ال لم تقول. استبقيت ايه? ال مش ال. ال. ال لن تقول. مثاله مع التنوين ما لال لبدا. برضو النون التنوين خلاص بألام. ما لال لبدا. من رسول في عيشة الراضية. بس ايه. ينبه في مساله الادغام بغير غن مع الراء يحذر من تكرير الراء لان الراء المحدده تكرر بالتلقائي كده يعني تمام فيبقى مر رسول ما تكررش مر رسول اللي, ايه اللي هو التكرير بتاع الراء ارتعاد طرف النساء ما في تكرير ولكن ما بقد كتير يعني انت لما تنطق ال الراء لسانك هيرتفع طرف اللسان هيرتفع لايه لسقف الحنك من جوه فوق الاسنان العليه تخليه فوق بقى ما تنزلوش مع الحرف اللي بعدها طيب انواع الاضغام من حيث الكمال والنقصان الادغام نوعان الادغام الكامل والادغام الناقص ده مش في النون برده بس لوحدها ده عموما فانواع الاضغام عموما ان في حاجه اسمها ادغام كامل وفي حاجه اسمها ادغام نقص طيب بالنسبه للنون بقى واحد يعرف الادغام الاول وبعد كده يطبق على النون الساكنه الادغام الكامل هو ذهاب الحرف ذات الحرف وصفته معا يعني ذات الحرف الحرف نفسه ك كصوت راح وصفة الحرف راحت بالنسبة لنا هنا في النون الساكنه ذات الحرف اللي هي النون وصفته اللي هي الايه الغنه ماشي كده ويكون عند اللام والراء لكمال التشديد فيهما باتفاق العلماء وعلامته وضع الشدة على المدغم فيه يعني الاطغام مع اللام والرأ ده ايه؟ باتفاق ما فيهوش خلاف ان هو اطغام كامل يعني ايه اطغام كامل؟ يعني ذهاب ذات الحرف وصفته يبقى النون راحت ما عدتش بنطقها وكذلك الغنى راحت لان هو بغير ايه؟ بغير غنى يبقى كده باتفاق ان الاطغام مع اللام والرأ اطغام ايه؟ اطغام كامل ماشي كده؟ طيب الإضغام النقص هو ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته وهي الغنى يعني بالنسبة لنون يعني التي تكون مانعة من كمال التشديد وذلك عند الحروف الأربعة البقية حيث تشبه الإطباقة في أحط قلنا أحط ده إضغامه ولكن إضغام إيه نقص ذهاب ذات الحرف اللي هي الطاق مع بقاء صفتي اللي هي الإيه؟ الإطباق لما جاء أقول أحطه ما بقولش أحطه بالتاق خالص ولا أحطه بالطاء خالص. بول احط ماشي? الطاق معددش طاء لكن الاطباق بتاعها فاضل كويس? فذات الحرف ذهبت وبقي ايه? صفته فده يسموه اتغام ايه? اتغام ناقص اللي الحرف ذاته ذهبت وبقي صفته يسموه اتغام ناقص تمام? ده قول ان الاطغام الناقص مع بقية حروف الاطغام اللي هي الميم والنون والايه? والياء والواق كويس? ده قول ماشي نكمل بقى الكلام وقيل قول التانبة الإضغام الكامل يكون عند أربعة أحرف وهي اللام وراء ده باتفاق والنون والميم تمام واحتاج أصحاب هذا الرأي بأن الغنة الموجودة عند ملاقات النون والميم ليست غنة النون الساكنة أو التنوين وإنما هي غنة النون والميم المضغم فيهما لأن الغنة صفة ملازمة له. المشكلة في إيه مش دلوقتي دي الغنة اللي نتجت بعد اضغام النون في النون واضغام النون في الميم الغنة بتاعت مين? بتاعت المضغم ولا بتاعت المضغم فيه احنا عرفنا مين بقى النضغم وعرفنا مين الايه المضغم فيه المضغم اللي هي النون السكن المضغم فيه اللي هي النون او الميم حلو? لا مش مسافنا بقىبيلت بقى متحركة تمام كده؟ لو الغنة بتاعت المضغم اللي هي النون يبدأ يضغم ايه؟ نقص لا ناقص لان صفته لسه بقية ماشي كده لو الغنة دي بتاعة النون التانية اللي هي المضغم فيه او الميم بقى ايه اضغام كامل لان ذهبت الإيه؟ ذهبت النون الساكنة وذهبت صفتها كويس كده فدلوقتي الاشكال هو ايه ماشي هنجيب مثلا مثال للنون مع الميم احنا مثلا عندنا ايه؟ من ماء خرقة من ماء دافق حلو؟ حالو <تصفيق> شايف كده؟ <تصفيق> ولا نعم ولا ديت وبعدها ايه؟ م متحركة. حكمها ايه? الاضغام. كويس? فبعد كده. ماء دفق. حل? طيب. الغنة دي بتاعت, بتاعت الحرف ده. الغنة دي بتاعة النون السكلة اللي انا اضغمتها دي? ولا بتاعت, ولا بتاعت الميم الجديدة اللي هي نتجة من دول. اللي هيقول إن هو إضغام ناقص هيقول إن الغنة دي بتاعت اللي هيقول الإضغام كامل هيقول إن الغنة دي بتاعة مين? الميم الجديدة اللي طلعي. ماشي كده؟ وقول الجمهور وده الراجح الصحيح واللي عليه ضبط المصاحف دلوقتي في المصاحف بتاعتنا LatLe. إن هو آضغام كامل وإن الغنة بتاعت traumatic. الميم دي مش بتاعت النول. أيه؟ ولما يا estéفله معك فائي تفر liter version في ضبط الكلمة نفسها تشكيلها لو ده إضغام كامل حيبى فيه شدة هنا وده اللي موجود في المصاحف دلوقتي لو إضغام ناقص يبقى فيه شدة لأن الغنة بتاعة النون اللي ايه المضغم ال ال <تصفيق> لا ده لو أنت بتتكلم على القراءة يبقى بتاعة المي لأني انت ألبت النون لـ مي فما عادش ناقص. نتكلم على قبل ولا بعد؟ قبل. أنا ماشي عن جيم قبل أو بعده؟ قبل يعني لا. مرحلة قبل في هي ماشي من صفات لازمة الغنة. هنا درجاتها يعني لا أنا بتكلم على الغنة بتاعت الادغام بتاعت النون اللي انا شرحتها خالص ولا بتاعت الميم الجديدة؟ ماشي ما عمري بقول إن هي علشان أصلاً قبل عملية الضغم لما اخد كلمة واحدها الغنة موجودة بس الدراعة جدا فانا ليه لما اضغمت الغنة ظهرت بشدة لانا بيت ميم مشددة لان انا قلبت النون لمين ما دايق ايض الكلام إن بتاع الجمهور إن الغنة لان هو اللي لما لما دخل على الكلمة يا ابني دلوقتي دلوقتي اللي حصل ايه اللي حصل ايه ان انا قلبت النون دي المين او لا لا هو اللي حصل لنا قلبة النون لميم. وده باتفاق العلماء. مش هجيب سؤال هنا عملت. ان شاء الله. انا قلبة النون لميم. فبقيت الغنى مش للنون. لان انا قلبتها خلاص معادش نون اصلي. فبقى يعني بص دي دي خطوتين، مش خطوة واحدة. مما دي خطوتين. اول حاجة هتبقى كده مما خلاص? بقت ميم سكنة. بعدها ميم مفتوحة. بس? فالغلة بقت بتاعت اللي ايه? الميم ما بعدش بتاعت النون خلاص. النون الاصلية ايه? اللي هي النون اللي هي بقت ميم. ماشي. بس هي ما عندتش نون. تمام? وعلى هذا جرى العمل في ضبط المصاحف بوضع شدة على هذه الحروف الاربعة. اللي هي ايه? اللام والراء والميم والنون وتعريقة الواو والياء منها يعني الواو والياء لو بصيت في المصحف لو شفت اضغام مش هتلاقي شد على الواو ولا على الياء مع ان النون مضغمة فيهم ميو وال اهو مضغمة وبقت بقت واو لكن ايه الواو ال الغنة اللي موجودة دي تغنة الايه النون وليست غنة الواو او الياء فده يبقى سموه اضغام ايه ناقص عشان هو إضغام ناقص ما حطوه شد على إيه؟ لا الواو ولا الياء ماشي؟ وقد اتفق العلماء على أن غنة الادغام في الواو والياء هي غنة المدغم وهي النون الساكنة والتنوين وغنة الادغام في النون هي غنة المدغم فيه وأما في النون فقد اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنها غنة المدغم وذهب الجمهور إلى أنها غنة المدغم فيه وهو الصحيح وده اللي عليه ضبط المصاحف زي ما قلنا لا. الإضغام الكامل في الراء واللام دا باتفاق، وفي النون والمين والناقص حيحبه في اللي في الأول ياق بس. يعني الـ الـ في اللي تفضلت الراء واللام، النون والمين في النون النون يقلبان ميما عند في الميم. أسباب أما أسباب الإضغام عامةً، الإضغام عمومًا يعني في التماثل والتجانس والتقارب. فالتماثل للنون. ده بالنسبة للنون الساكنة يعني نون مع نون يبقى متمثلي والتقارب بالنسبة لبقية الحروف الخمسة هذا على مذهب الخليل بن أحمد الذي يعتبر المخارجة 17 وده اللي احنا هنعتمده ماشي يبقى في تقارب بين النون وبين الحروف الخمسة بتوع ايه بتوعي الاطغام في تقارب بين النون والميم في, في, في الصفة لان صفات النون هي بالضبط صفات الميم الاتنين واحد بالزبط تماما هم ست صفات بتوع النون هم الست صفات بتوع المية فيه اتحاد في الصفات مش تق... مش مجرد تقارب بس تمام وبالنسبة لللم والراء في تقارب في الصفات وفي المخرج كمان لان التلاتة مخرجهم من طرف اللسان لكن بيختلف في ايه في اللم مسلا بتبقى من ادنى حفة اللسان ايه? مش حد في <تصفيق> يقزن <تصفيق> الله اكبر الله الحمد لله وشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقلنا بالنسبه للنون الساكنه مع الميم في تقارب الصفات تمام لان تقارب في تقارب الصفات بل اتحاد في الصفات لان صفات النون هي صفات الميم بالضبط بالنسبه لللام والراء في تقارب في المخرج وفي الصفات تمام لأن النون تتفق مع اللام والراء في خمس صفات ماشي كده تختلف في صفة واحدة فقط تمام وفي بالنسبة للواو لل... لل... في تقارب في الصفات بينه وبين النون في في ثلاث صفات وفي تقارب بالنسبة للنون مع الياء في المخرج وفي الصفات فدلوقتي التقارب مع الميم والواو في الصفات والتقارب مع اللام والراء والياء في المخرج وفي الاه وفي الصفاء. طيب فائدة الادغام أما فائدة الادغام فهي التخفيف لأن المضغمة والمضغمة لأن المضغمة والمضغمة فيه ينطق بهما حرفا واحدا مشددا تتم إذا كان الحرفان متماسلين اضغم الاول في الثاني ولا زيادة على ذلك مثل من نعمة. وإن كان متقاربين أو متجانسين تقلب الاول حرفا مماثلا للثاني ثم ادغم فيه كان تقلب النون ميما ثم تدغم في, في الميم بعدها في مثلي مما يبقى الخطوه الاولانيه ان انا هقلب النون الساكنه للميم وبعدين الخطوه الثانيه ان انا ادغم الميم في في الميم وكان تقلب النون لاما ثم تدغم في اللام بعدها في مثل ملدنه ولدنه ولدن دي ايه ده شعبة ولدن مش حفظ من دونه برضو مش كده وما قيل في النون يقال في اللي في التنوين وإلا حكم الإضغام وأقسامه يشير الشيخ الجمزري في تحفه في التحفة بقوله والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بين علم الا إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني ادغامون بغير غنه في اللام والراء ثم كررن اذا كان بكلمه اه بكسر الكاف الحكم الثالث الإقلاب تعريفه الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه تقول قلبت الشيء أي حولته قلبت الشيء اي حولته عن وجهه واصطلاحا قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفتا بغنه يبقى الحكم الوحيد اللي عرفه بايه بالنون الساكن. لما أتكلم على الاظهار، واتكلم على الادغام، قال الحرف. ما ليش نون الساكن؟ هنا قال قلب النون الساكنة والتنوين من مخفى بغنى لأن الاقلب ده خاص بلي بالنون الساكنة فقط. ما يوجد، ما فيش حكم في اقلب لأي حرف من حروف اللي الساكنة غير النون. تمام؟ حرفه الاقلب له حرف واحد وهو الباء فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين أو بعد نون ملحقة بالتنوين ولا توجد إلا في قوله تعالى نصف عم بالنصية وجب الإقلاب أي قلب النون ساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة يبقى في هنا خطوة زائدة أول حاجة ننحلبها إن الميم ساكنة وثاني خطوة نانا إن هعمل الميم الساكنة ديت هعملها إخفاء والثالث اللي هو اللي غنت إخفاء الميم الساكنة عند الباء ولكي يتحقق فلا بد من ثلاثة أمور الأول قلب النون الساكنة أو التنوم ميما خالصة لفظا لخطا يعني مش هتبقى مكتوبة ميم هي مرسومة نون زي ما هي بس هتنطق ميم الثاني إخفاء هذه الميم عند الباء ده الخطوة الثانية لنحق في الميم دي عند الباء الثالث إظهار الغنة مع الإخفاء وهي صفة الميم المقلوبة صفة للايه صفة الميم لا صفة النون والتنوين. وعلامته في المصحف وضع ميما قائمة هكذا مم رقع يعني فوق النون أو التنويل الدلالة عليه وليحترزوا حد التلفظ الإقلاب من كز الشفتين على الميم المقلوبة بل يلزم تسكينها بتلطف من غير ثقل ولا تعصف سألت الميم الساكنة وفاها عند الباء كتير من المعاصرين بينكر مسألة في فتحة فتحة بسيطه بين الشفتين عند ايه عند اخفاء النون بيقول ان ده الكلام ده كلام ما دليل وكلام ما حدش قاله من اهل العلم وناس برضو من المعاصرين برضو بيقولوا ان لا ده ده ده الكلام الصحيح وهو الصح وان كلام اطلاق الشفتين عند نطق بالميم المخفاه قبل الباء ده كلام مش صحيح الخلاف بين الاثنين وال والأصح يعني إن اللي هينطق كده ماشي واللي حينطها كده ماشي بس الأصح ترك يعني إيه بس يبقى بسيط جدا فتحة بسيطة جدا بين الشفتين عند النطق بال بالمية الخلاف إيه أو مناط الخلاف إيه اللي بيقولوا أنه يترك فتحة بسيطة بين الشفتين قالوا أنه ده إخفاء والإخفاء العمل لمخرج الحرف فيه إزاي يعني مثلا إخفاء النون الساكنة إخفاء النون الساكنة ما فيش أي عمل لللسان فيه معين النون الساكنة مخرجة منين؟ او النون عموما من طرف اللساء كويس؟ عند اخفاء النون اللي سامة بيتحركش ملوش دعوة خالص تمام كده؟ يما نيجي عند اخفاء الميم هنقول كده برضو بان مخرجها ما يبالوش عمل اللي هو مخرجها ايه؟ الشفتين مخرج الميم من الشفتين فقالوا يبالوش عمل يبالونا واطبقت الشفتين حبان كده ايه؟ اظهرت الميم ما مخفتش الميم التانين قالوا لأ انا مش هقفل مش هكز على الشغطين خالص. ده انا يا دوبك هقفلهم كده بايه زي ما هو بيقول كده ايه بلطف ودون تعسف. هو بيقول يحذر من ايه من كز الشغطين يعني ان هو يتك على الشغطين. تمام? فالمسألة مسألة يعني يجوز كده ويجوز كده والامر فيه ساعة بس الاقرب ان هو يبقى في فيه فتحة بس تبقى وسيطة بس جدا لان لو الفتحة دي وسعت حيبقى مش اغفاء للمين. ده انت كده هتخش في النون الساكن اصلا. تمام? فهيبقى مثلا لو قلنا مثال معنون نون في كلمة ان بيقول تمام تبقى ايه ان بيقول فتحه تبقى بسيطه جدا لكن لو قلت ان بيقولي كده ده لا دي كده مش ميم ساكنه خلص ده كده انت بوظت الكلمه فهو يا اما كده يا اما ايه يبقى باطباق الشفتين لكن اطباق بسيط جدا ما يبقاش فيه كز للشفتين تبقى ان بيقول تمام وقلنا ان الاصح ان هو يكون بايه بفتحة بسيطة بين الشفتي ماشي؟ ومثال مع من كلمتين وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ مثال مع التنون سميع بصير وجه الاقلاب يعني ايه, إيه سبب نقلب. قال النون السكين والتنون عند ملاقاتهما لحرف الباء يتعذر الإظهار والإضغاء لثقل في النطق وذلك لما بين النون والتنون بين الباء من, من اختلاف في المخرج كما يصعب الإخفاء لأن فيه بعض الثقل أيضا لما بين المخرجين من عدم التناسب فتوصل إليه بقلب النون أو التنوين ميما ليسهلا إخفاء وذلك مشاركتها للباء في المخرج وفي صفات الجهر والاستفال والانفتاح والإذلاق ومشاركتها للنون اللي هي الميم يعني في الغنة والجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق أي في جميع الصفات إيبا الميم متحدة مع النون في جميع الصفات والى حكم الاقلاب يشير الشيخ الجنزوري بقوله والثالث الاقلاب عند الباء ميمن بغنه مع الإخفاء وله تمام اللي انت مش فاهمه مش عارف انت مش هتخفي الميم الميم اللي هي اللي الجديدة دي اللي هي مقالبة عن النون دي هتخفيها مع جنب بس لا ده في الاخلاب عموما مش في فالنا سفعان بالنصية بس الاخلاب ان في نون سكنة بعدها باء بتقلب النون السكنة اللي بعدها البقى دي بتقلبها لإيه لميم وبعدين الميم اللي ناتجة دي بتعمل لها اخفاء مع جنب مع الباقه بس مشي طيب قول بص لك حاجه ايه دي الطرق يعني بص دلوقتي انا مثلا كنت موجود مثلا في ايام حفص. كويس فجئت كتاب وقلت حفظ كان بقير اربطفي applicator الفلانية. وشعبة كان بقير اربطفي الفلانية. ومشي عارف قالون كان بقير اربطفي الفلانية. تمام? من اول مصحف لغت اخر. كويس? وسميت كتابي اي حاجة. حلو? وبعدين واحد تاني جاب كتاب وكتب فيه برضو ان حفص كان بقير اربط في اربطفي عارف مين كان بقير اياه. كويس كده? الشاطبي يرحمه الله جاء على كتاب اسمه التيسير. لواحد اسمه ابو عمرو الداني ماشي كده ده متوفى سنه 444 واربعين في القرن الخامس تمام ابو عمرو الداني ده جه وقال ان فلان كان بيعرف كذا وفلان كان بيعرف كذا وفلان كان بيعرف فالشاطبي اختار طريق ابو عمرو الداني وقال ده ايه ونظمه في قصيده الشاطبيه فاي حد بعد كده بيقول ان حفص من طريق الشاطبيه بيقرب الصوره الفلانيه اللي هو اثبتها مين ابو عمرو الداني كويس في كتب تانية غير ابو عمرو بقى ناس ياما كان بيقولوا ان حفص بيقرا بالطريقه الفلانيه وفلان كان بيقرا بالطريقه الفلانيه فجيب الجذري عم جاي جايب حوالي اظن تمانين كتاب جمع منهم حوالي تسعمائة 980 طريق للقراء كلهم تمام فبقى في اختلافات فممكن الشاطبيه ده طريق واحد بس في في, في الطيبه بقى طرق ياما خالص طرق ياما خالص فاتبقى لك فاللي احنا ماشيين عليه اللي قالوا الشاطب اللي هو كان قالوا مين في الاول في البداية ابو عمر الدني فده اللي احنا ماشيين عليه تمام بقى الكلام بتاع ابني الجزري ده قصة تانية بقى تبقى ايه بقى وقتها ان شاء الله ماشي اقول لكم استغفر الله لكم والحمد الله